لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك, حسنهم ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا